فأشكر الشيخ عاطف على هذه الكلمة التذكيرية ومهمة على هذه التنبيهات وكان ينبغي لنا نشكر من أول يوم مكتب أوقاف بنغازي على مثل هذه الدورة أو المحاضرات أو غيرها من المحاضرات الكثيرة المبثوثة في مدينة بنغازي أريد أن يقول أن ما يعنيه الشيخ عرف من قضية الإجازة والحفظ وعميله يعني به من يريد المشاركة الرسمية صحة التعبير من يريد الحصول على هذه الشهادة والإجازة ليس الباب مغلقا على بقية الناس من كبار السن أو من صغار السن أو من أصحاب المشاكل الذين لا يتفرغون لحفظ المتون وكذا ليس الباب مغلقا أمامهم كذلك النساء قد لا يتأتى للواحد يعني أن يشارك المشاركة الكاملة وأن يسجل ويتحصل، لكن لا يعني ذلك أن يحرم نفسه من الجلوس في حلقات العلم ومن الاستماع والاستفادة والانتفاع سماع مثل هذا الكلام المتعلق بهذه القضية العظيمة قضية التوحيد أمر عظيم مبارك لا يفوته الإنسان على نفسه وما لا يدرك كله لا يترك جلله. ما لا يدرك كله لا يترك جله من كان لا يقدر على المشاركة الكاملة حتى يتحصل على الشهادة لا يفوت على نفسه هذه المجالس وهذه الفائدة يستفيدها منها من أمس قرأنا يعني اثنين من ثلاثة هذه الـ الـ الأمور الثلاثة التي يجب معرفتها قبل النصل إلى ما يريد الوصول إليه المصنف من ذكر الأصول الثلاثة ما قال عنا رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومستممة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حمرا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد هذا آخر كلام عامس الثالثة الثالثة أن من أطاع الله أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله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 بعد أن ذكر أننا خلقنا للعبادة أن الله لم يخلقنا هملا بل أنعم على الخلق وهو المتفضل سيد الرسل وأخبر في الثانية أن الله لا يرضى الشرك أخبر في الثالثة عن أهمية البراءة من الشرك وأحلى عن أهمية البراءة من الشرك وأحلى فمن كان ممن عبد الله ووحده وطاع الرسول لا يوالي أعداء الله ورسوله لا يوالي أعداء الله ورسوله، فقال ثالثة أن من أطاع الله ومن أطاع الرسول وحد الله، من أطاع الرسول واحد الله ذكر بالأمس هذه أن هذه قاعدة كل الدعوات، كل دعوات الأنبياء مبنية على التوحيد على توحيد الله وطاعة الرسول على توحيد الله وطاعة الرسول، وهاتان النقطتان هما الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله ون محمد رسول الله، هذه توحيد الله وطاعته. رسوله وهذه الركائز في كل دعوة توحيده تبارك وتعالى وطاعة رسوله فمن كان من أهل الطاعة والتوحيد فعليه أن يوالي في الله وأن يعادي في الله ففيها إشارة إلى عقيدة عظيمة هي عقيدة الولاء والبراء عقيدة الولاء والبراء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الكفر وأحله فهذه قاعدة عظيمة وأصل هذا القوال والبراء أصل من أصول الدين لا يجوز ل穆سّم أن يوالي أعداء الله ولا أن يحبهم وقد تكاثرت النصوص من الكتاب والسنة في بيان هذا الأصل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم الحق إلى آخر الآيات التي نزلت فيما حصل قبيل بين فتحك ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعضهم ومن يتولون منكم فإنهم منهم وفي الأحاديث الشيء الكثير الناهي عن ذلك والمبين لأهمية هذا الأصل أن من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وأنها أوثق على الإيمان إلى غير ذلك من النصوص المبينة إلى أن هذه القاعدة التي ضعفت عند كثير من المسلمين أصل عظيم من أصول الدين أنها أصل عظيم من أصول الدين وذلك أن من عرف حق الله أن من عرف حق الله والتوحيد يبين حق الله من عرف حق الله لابد أن يغضب لله ولابد أن يحب لله وأن يعاذي لله والإنسان إذا علم من يسب أباه إذا علمت أن فلان يسب أباك ستكرهه كيف من يسب ربك وأنت تعرف ولا بد أن تعرف أن الشرك سب للرب أن الشرك سب وأن الله يغضب من الشرك شد الغضب وأن الله لا يرضى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فهو لا يرضى ولا يحبه ولا يحب الكافرين سبحانه وتعالى وقد أخبر في نصوص أنها أذية أن الشرك أذية بل ال الأذية لله قد تحصل فيما هو أهون من شرك المشركين يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وسب الدهر قد يحصل من المسلم ولا يصير به كافرا سب الدهر قد يحصل من إنسان مسلم وما زال مسلم مع ذلك هي كلمة سيئة في حق الله فما بالك مما هو أقبح فما بالك بمن يقول أن الله قد اتخذ ولدا كقول النصارى والله غضب أشد الغضب من ذلك وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يعني منكر فضيعا يكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا انظر إلى هذه القوارع العظيمة المبينة لبيان شدة غضبه تبارك وتعالى على هذه الدعوة ودعوة أن الله قد اتخذ ولدا فكيف يجوز لمسلم النوالي قوما يغضبون الله ويعني يقولون في حقه القبائح وفي الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك الحديث البخاري كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك قال اما تكذيبه ايايا فقوله اتخذ الله فقوله لن يعيدني كما بداني ما فيش يوم قيامه ما لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق بأهون علي من أما شتمه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفؤاً أحد فسمه شتم فالكفر أذية لله وشتم لله ومغضب لله فكيف أنت تقول أنك محب لله وأن أعظم ما في قلبك محبة الله ثم بعد ذلك توالي من يؤذي الله ولو كان يؤذي أباك أو أمك ما رضيت له إلا العداوة لذلك قال الشيخ الموحدين عليه السلام إبراهيم الخليلة صلى الله عليه وسلم وعمرنا الله بالتأسي به في هذا الباب فقال قد كانت لكم إسوح يعني قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه. متى؟ إذ قالوا لقومهم إنا برآ تبرأ هو إبراهيم عليه السلام يتبرأ من قومه الذين هم قومه من لحمه ودمه كما يقولون وفيهم أبوه ونحن عندنا ضعف الولاء والبراء مع قوم يسكنون في قارة أخرى ويتكلمون بلغة, بلغة أخرى ونعاني من شبابنا ندعوهم إلى البراءة من أولئك القوم. ثم يأتي ويقول دين التسامح دين الم خلبطنا صلى الله عليه خلبطنا هذا الرحيم تبرأ من أبيه وقومي لما أشرقوا بالله وأذوه هم أبوه الذي هو أبوه. هنا قال كما سنذكر الآية ولو كانوا أبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم إلى آخره. واليوم نحن نعاني من ضعف في عقيدة الولاء وبراء مع قوم ين بعداء. غرباء لا يمتون لنا بصلة لا في نسب ولا في لغة ولا في شيء مع ذلك نرى ضعف عجيب فمن عظم الله وعرفه بأسمائه وصفاته وعرف قدره وعرف حقه على العباد والى فيه وعادى فيه لذلك كان استكمال الإيمان في ذلك من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومن على الله فقد استكمل الإيمان إنما يستكمل إيمان العبد إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف قدره وعظمه وقدره سبحانه حتى تقديري حق تقديره حتى ولا فيه وعادى فيه وهذا الذي ينبغي أن يكون لكل مسلم وعلى كل مسلم وهذا المقصود بهذه القاعدة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له مولاة من حاد الله ورسوله والمحادة هنا المشعق قد تكون محادة كلية قد تكون محادة كلية وهي الكفر وقد تكون محادة جزئية بالمخالفات والذنوب والمعاصي والمحادة كلمة فيها التسعة فيها التسعة وأنا نقصد بهم الكفار والمشركون ولكل نصيبه من الولاء والبراء وفي ذلك تفصيل الدليل على هذه هذا الأصل أدل كثيرا لكن الشيء اختار من هذه الآية القوية مسورة المجادلة وياخاتمته لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني لا تجدهم يعني مش ممكن كنا لا لا يكون حقا مؤمن حقا لا يفعل ذلك هذا معنى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادونة يكون عندهم مودة هذا لا تجدهم لا تجده هذه المودة تصدر من مؤمن حقا لا تصدر إلا من مؤمن في ضعف في إيمانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون هذه قلنا يوادون يعني يحبون من المودة من حاد الله ورسوله أعداء الله ورسوله الذين يحادونه ويحاربونه حتى ولو كان بينهم القرابة العليا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم فهو لا يكرمهم الله بأنه كتب في قلوبهم من الإيمان لأنه مستكمل الإيمان كما في حديث الأخر فقال سبحانه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فهم وأيدون منصرون محفوظون ظاهرون على غيرهم وأيدهم بروح منه هذه في الدنيا ثم أخبر عن كرامتهم في الآخرة قال ويدخلهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ثم الشيخ الشارح النجمي رحمة الله عليه أشاط إلى الضعف الحاصل في الولاء والبراء عند عند بعض الأحزاب خاصة منها الإخوان المسلمين وذكر في الشرح بعض الشركيات التي كان يمارسها رؤوسهم لأننا بالأمس قلنا سواء من عبد ملكا أو عبد شيطانا كل ذلك شك لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى لا يجوز لأحد كما قال المصنف لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن محبة الصالحين والأنبياء أوقعت كثيرا من الناس في شرك بالله انظر الآن إلى الروافض انظر إلى غلوهم في آل بيت النبي عليه السلام خصوصا علي والحسن الحسين لأنهم أولياء لله أعطوهم ما لا يصح ولا يحق إلا لله تبارك وتعالى ما لا يصح ولا يحق من الخلق والإيجاد والتدبير والتكوين وأمور يعني ويقولها كثير من الطرقية يعطون الأولياء لأنهم أولياء ولأنهم يحبونهم غلو في محبتهم حتى أعطوهم ما لا يليق إلا بالرب تبارك وتعالى شركا في الربوبية كما هو شرك في العبادة في الألوهية فالشيخ أشار رحمة الله عليه إلى ممارسات آه آه هذه الطوائف ومرزات الأخوان المسلمين وذكر ما كانوا يرددونه حسن البنا والتلمساني وغيرهم من شركيات، فالمسلم لا يرضى الشرك سواء وقع من مسلم من ممن هو من أهله وبلده أو وقع من من أجانب كله كفر، قلنا بالأمس قلنا من عبد المسيح كمن عبد الشيطان كمن عبد بقرة كل هؤلاء مشركون. كل هؤلاء مشركون لا فرق بين هذا وبين ذلك وختم الشيخ رحمة الله عليهم عليه الكلام عليهم في في هذا الشرح هذا الأمر الثالث قال الثالثة أن من أطاع الله واحد من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز فلا يجوز لهم ولات من حاد الله ورسوله والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوم الآخرة يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشلتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله مفلحون في آخر الشرح الشيخ تكلم على معنى الطاغوت لكن نحن نتركه الآن لأن كلام مختصر وعندنا في الأصول الثلاثة في المتن توسع يأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى ثم قال المصنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه اعلم أرشدك الله لطاعته هذا الفصل اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده أو أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ومعنى يعبدوني يوحدوني اعلم أرشدك الله هذا كما سبق أراد به هذا فعل الأمر أراد به لفت الانتباه أراد به إثارة الانتباه اعلم أرشدك الله لضاعته وهذه دعاء بالرشاد والسداد والتوفيق إلى ضاعة الله تبارك وتعالى أن الحنيفية ملة إبراهيم هذه كلها تابع اسم أن وجوابها في جملة أن نعبد الله أن الحنيفية منة إبراهيم كأنه يقول هي الجواب هي أن نعبد الله الحنيفية قد وصف الله في كتابه إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف ثم أوحينا إليك أن تبي عملة إبراهيم حنيفا وهذا في غير موضع من كتاب الله يتورق تعالى والحنيف المائل إلى التوحيد المائل عن الشرك إلى التوحيد الذي ترك الباطل سواء كان مقيما على الباطل تركه أو كان يعني متوجها وفقه الله من نشأته إلى الاستقامة وإلى التوحيد لكن عن قصد وعن علم وعن فهم وعن إدراك فالحنيفية أو الحنيف هو المائل إلى التوحيد المعتمد أو المتقصد إلى التوحيد الذي مال إليه عن قصد وعن إدراك فملة الإسلام سميت بالحنيفية لأنها ملة التوحيد وهي كل من عرف التوحيد عرف أن الدين كله لأجل التوحيد فهذا الدين كله بأصوله وفروعه لأجل التوحيد إما تحقيق له وإما تكميل فإذا كان التوحيد هو عبادة الله وحده فكل ما في الشرع هي عبادة لله حتى في باب المعاملات لأن العبادات المحظة لابد أن تكون خالصة لوجه الله تبارك تعالى ثم إذا أتينا للبيع والشراء والمعاملات فيها طاعة لله تبارك تعالى وهذه عبادة طاعة الله عبادة ويؤجر عليها الإنسان والإنسان يطيع الله مخلصا لله تبارك تعالى ويجترب الحرام في المعاملات طاعة لله تبارك تعالى وعلى هذا يؤجر الإنسان فمعنى العبادة موجود معنى لذلك كان الدين حنيف بالكامل فيه هذا التوحيد موجود في كل الأبواب سواء في العبادات أو في باب المعاملات التوحيد موجود كله موجود في الدين كله لذلك هذا الدين الذي هو بلة إبراهيم هي كله يوصف بأنه دين حنيف أن الحنيفية ملة إبراهيم والمقصود إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي وصف بوصف الخلة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يبين ما هي الحنيفية ما هي ملة إبراهيم الحنيفة فقال أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين أن نعبد الله هذا معنى لا إله إلا الله إخلاص الدين لله أن نعبد الله وحده وكلمة وحده حال كلمة وحده حال نعبد الله في حال كونه مفردا بهذه العبادة مقصودا بها وحده سبحانه وتعالى ثم وضح كلمة مخلصين زيادة توضيح مخلصين له الدين توضيح وتأكيد لأنها قضية عظيمة كما قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نحن ما أمرنا إلا بإخلاص الدين لله والأمر كله قائم على إخلاص الدين لله وكما قلنا الدين يشمل ما يتعلق بالعبادات ويشمل ما يتعلق بالمعاملات كل هذه فحتى في بيعك وشرائك و زواجك وطلاقك فانضباطك بالضوابط الشرعية دين تدين فأنت تمتنع من طلاق المرأة إذا كانت يعني في حال الحيض أو في حال الطهر قد جمعتها فيه هذا تدين ما الذي يمنعك بذلك التدين ربما يغضب الإنسان لكن يمتنع من اقتراف الطلاق في هذه الحالات لأنه متدين أعتق أعني بمتدين متمسك بضوابط هذا الدين أعني أنه متمسك يفعل ذلك تدينا اعتقاد أنه دين يمنعه يحجزه من هذه المخالفات عندما تأتيك معاملة فيها أخطى وفيها ربا وفيها تمتنع منها هذا تدي منك لله تبارك وتعالى عندما تأكل عن. بعض الأك بعض الأكل أو بعض الحالات في الأكل بعض الأكل كدمي ولحم الخنزير وبعض الحالات كالأكل من كل وهذا كله ليست في باب العبادات هذا كله باب المعاملات وهو باب بالأدب لكنها كله أو كلها عبادة لله تبارك وتعالى فأنت تفعل ذلك كله عبادة فهناك الإخلاص موجود في كل أحوال العبد لهذا قال هنا أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين فملة إبراهيم إخلاص الدين لله إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة وهذا معنى ومضمون والمقصود بكلمة لا إله إلا الله التي عرجنا على معناها بالأمس ثم قال بذلك أمر الله جميع الناس يعني ملد آدم لأن الله أصلاً ما خلق الخلق إلا من أشهد الكلمة كما سئتش ما خلق الخلفاء إلا من أجل هذه الكلمة فمن ذا آدم إلى قيام الساعة فما خلق الله الخلق جميعا الجن والإنس إذا كان الجن موجودين من قبل آدم فإذا الأمر من أول ما خلق الله الخليقة ما خلق الله الخليقة ما خلق الله السماوات من الأرض وعمارها إلا لكي يعبد فما خلق الله كل الناس إلا من أجل هذه الكلمة وما أرسل الله الرسل إلا من أجل هذه الكلمة أن نعبد الله مخلصين له الدين من أجل كلمة لا إله إلا الله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطالب فكل الأنبياء يدعون إلى هذه الكلمة وبهذا أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم قال ومعنى يعبدوني وحدون يعني يعبدوني على وجه الإخلاص وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني على وجه الإخلاص لأن العبادة إن لم تكن خالصة لا تكون مقبولة ولا تسمى عبادة وفي الحديث من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالعبادة لا تستحق أن تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبد مع أنهم يعبدون الله مع أنهم يعبدون الله كلنا نعرف أن المشركين كانوا يعبدون الله لكن كانوا يعبدون معه وغيره ثم نفى عنهم أنهم يعبدون الله مع أنهم يعبدون الله فقال ولا أنتم عبدون ما عبد أنتم من تعبدوش والله مع أنهم يعبدون لأن عبادتهم شركية فهي كلا شيء منغية فقال ولا أنتم عبدون ما عبد فنفى عنهم العبادة نفى عنهم العبادة لأن العبادة لا تكون إلا خالص ولا تستحق أن تسمى عبادة ما لم تكن خالصة لوجه الله تبارك وتعالى قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش مخلصين له الدين ومخلصين هذه أيضا حال يعبدوه في حال كونهم في هذه العبادة مخلصين لوجهه والإخلاص التنقية من الشوائب كما يقال عسل خالص يعني نقي من الشوائب فالعبادة الخالص نقيه من الشوائب وشوائب العبادة الشرك. سواءً اليسير كرية أو الكبير كصرف العبادة بأكملها لغير الله تبارك تعالى والإخلاص درجات كما أن الشركة درجات وهذا الرجل عليه أيضاً في المجلس الماضي ثم قال المصنف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأعلم ما أمر الله به التوحيد وهو يعني التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه هذه الجملتين كبيرتين في بيان أعظم الأوامر أو في بيان أعظم الأوامر وأعظم النواحي فأعظم وأول وأكد ما أمر الله به العباد أن يوحدوا، والإنسان ينتقل من ملة الكفر أيًا كانت إلى ملة الإسلام بهذه الكلم بكلمة لا إله إلى الله والمتكلمين أو المتكلمون أصحاب الطوائف التي أدخلت المنطق والفلسفة يقولون أن أول واجب على العبيد النظر والتفكر النظر والتفكر وهذا كلام بعض من أول واجب على العبيد توحيد الله تبارك حتى أنهم يشككون في توحيد من لا نظر له وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة بل الأوامر تدعو العبادة إلى الإيمان بالله الأوامر المتكاثرة في الكتاب والسنة والمعروفة من أصل الشريعة دعوة العبادة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى فأعظم الأوامر وأولها وأوجبها على العباد وأكثرها توكيدا هي التوحيد فقال وأعظم ما أمر الله به التوحيد والأمس بالأمس كلمنا عن التوحيد قلنا التعريف الذي يجمع التوحيد بأقسامه كلها أن نقول التوحيد إفراد الله فيما يختص بالله إفراد الله فيما هو من خصائص الله فالخلق والرزق والتجبير والإحياء والإماتة وما يتعلق بمعاني الربوبية التي ذكرناها أمس فاعتقادك كأنها لله وحده وهذا توحيد في جانب الربوبي والعبادة تختص بالله فهذا توحيد العبادة توحيد الألوهية والله له الأسماء الحسنى والصفات العلاء على الوجه اللائق بجلاله وجماله وعظمته وكبريائه سبحانه نثبتها له على هذا الوجه من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيف هذا التوحيد هذا هذا الوصف هو من خصائص الرب تبارك وتعالى فالتوحيد إفراد الله فيما هو من خصائص الله، وفي اللغة التوحيد جعل المتعدد واحدا، الشيء المتعدد تجعله واحدا هذا توحيد، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يشاهد بإصبعين، يشاهد بإصبعين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، يعني وحد وحد خلين واحد واحد واحد إصبع واحد مش اثنين، فالتوحيد جعل المتعدد واحد، وفي في في هذا الباب في علم العقيدة. إفراد الرب فيما هو من خصائص الرب وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية الذي شرحناه بالأمس وتوحيد الإلهية أو الألوهية وإن جاءت قول توحيد العبادة ويدخل في أيضا توحيد الأسماء والصفات هذا التقسيم جاء بالتتبع والاستقراء كيف يعني بالتتبع والاستقراء؟ قد يقول قائل ليش الدليل على أن توحيد أقسام ثلاثة؟ لأنها ليست مسألة شرعية. أتتبع الاستقراء النظر في نصوص الكتاب والسنة ما المطلوب من العباد تجاه ربهم تبارك وتعالى رأينا أهل العلم قصد رأى أهل العلم أنه هناك ثلاث جوانب هناك ثلاثة جوانب جوانب تتعلق بالرب وأفعاله وجوانب تتعلق بالعبد وأفعاله مع ربه وجوانب تخبر عن الله وصفاته فقالوا يعني يوحد في كونه ربًا وهذا ذكرنا بالأمس أن الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم لم يكن ها هنا لم يكن في توحيد الربوية وجانب يتعلق بك أنت كعبد لله كيف تعطي العبادة لابد أن تعطي على وجه خالص فقالوا هذا قسم وهذا قسم وما أخبر الله به عن نفسه قسم آخر اسمه توحيد الأسماء والصفات بعض العلم يقول توحيد قسمين ياخذ توحيد الأسماء والصفات ويجعله مع التوحيد الربوبي ويسمي المجموع توحيد المعرفة والإثبات توحيد المعرفة والإثبات فيه ما يتعلق بالرب وربوبيته وأسماءه وصفاته والقسم الثاني أفعال كنت كعبد لله تبارك وتعالى تعالى عليك أن تعطيها خالص فقالوا توحيد العباد أو توحيد الألوية هذا يعرف كما قلنا بالتتبع والاستقرار فليس هناك لوم في تقسيم العلوم مثلا في اللغة العربية قسم علماء اللغة الفعل إلى حسب زمانه فرأوا أن العربي يتكلم ويذكر حدثا ماضيا ويذكر حدثا حاضرا ويطلب حصول الحدث، فوجدوا أن الأفعال لها أزمن ثلاثة فعل ماض زمنه قالوا نسميه فعل ماضي وفعل يحصل الآن زمنه قالوا نسميه مضارع. وفعل مطلوب تحصيله قالوا نسميه أمر هذا التقسيم منينجا بنظر العلماء في معاني الكلام ومقصودة قالوا قسم الفعل تقسيم يتطابق مع الواقع لا يرفضه أحد تقسيم يتطابق مع الواقع لا يرفضه أحد. وهذا التقسيم موجود في العلوم بكثرة منها الصواب ومنها الخطأ لكنه أمر استقر عليه أهل العلم في كل الفنون أن يقسموا المواضيع ويقسموا الأبواب فنظر إلى هذا الباب فنظروا إلى فيما يتعلق بحق الرب تبارك وتعالى على عبيده فمن جانب كونه ربا قلنا بالأمس الملك والخ الخلق والملك والتدبير الخلق والمل هذا معنى أبرز معان الربوبية، ثم هذا فيما يتعلق بفعل الرب، فقالوا هذا نسميه توحيد الربوبية، وفيما يتعلق بفعلك أنت عندما تعبد ربك سموه توحيد العبادة. أو توحيد الألوهين قلنا هنا مكان الخصوم بين الأنبياء وأقوانهم هنا محل الخصوم توحيد العبادة الذي يدور عليه أو هو معنى ومضمون كلمة لا إله إلا الله والثاني فيما يتعلق بما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله من أسمائه سبحانه وصفاته فسموه توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات فهذا التقسيم تقسيم علمي موضوعي لا عيب فيه بل هو يقرب القضايا ويوضحها ولا إشكال في شيء من ذلك وعلى كل قسم أدلة من الكتاب والسنة بالأمس عرجنا على قضية أن القرآن يحتج على الكفار لأننا قلنا الكفار يعترفون لله بالربوبية لكنهم لا يفردونه بالعبادة فالقرآن يحاجهم بذلك فيذكر إقرارهم بالربوبية ويجعلوا حجة عليهم في شركهم في الألوهية أإلههم مع الله اقرأ صورة النمل تجدها كلها هايش في الربوبية أمن أم خلق السماوات في الأرض وأنزل لكم من السماء ماء إلى آخره أإلههم مع الله ربوبية كلها يحتج بها على التوحيد أمن يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف إلى آخر الآيات كلها في تقرير ربوبيته وتدبيره ولطفه ورفقه بخلقه سبحانه وتعالى فكيف تشركون معه إلى آخر آلهم مع الله يا أيها الناس احبودوا ربكم هذا توحيد العبادة الألوهية الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي كان إلى آخر الآيات في الاحتجاج عليهم بربوبيته تبارك وتعالى فهذا التقسيم لا اشكال فيه ولا ضير فيه لأن هناك أصوات اعتلت وطفئت كما تطفئ كل الأباطيل تشويشون على الدعات التوحيد الذين يبينون الناس حق الله عليه ويقربونه ويوضحونه ويضعون النقاط والحروف فيصدر أحيانا التشويش من هنا وهناك لكن يطفأ ويبقى الحق ودعاته وهذه سنة الله للصابرين فقال هنا وأعظم ما أمر الله به التوحيد ثم شرحه قال وهو إفراد الله بالعبادة هو إفراد الله بالعبادة يعني يعبد وحده كما قال في ال الجملة قبل النعمة الله وحده مخلصين له الدين هنا قال إفراد الله بالعبادة جعله في العبادة مفردا لا يعبد معه غيره ولا يشرك معه غيره هذا التوحيد وهذا معنى لا إله إلا الله ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك كما أن أعلم الأوامر التوحيد أعظم المناهي أو النوائي الشرك، وهو شرحه دعوته غيره معه. هذا صورة من صور الشرك جعلها توضح الشرك. يقصد عبادة غيره معه، لكن ضرب مثال لأن كثير من أهل العلم يستخدم الشرح بالتمثيل. فقال دعوته مع غيره معه وهو أشد أنواع الشرك وأبرزها وأكثرها ظهورا في أهل البعض، وهذا التقرير كون أعظم الأوامر التوحيد وأعظم المناهي الشرك تقرر كثيرا في نصوص كتابه صلى فلا تجد آيات تأمر بجم بمجموعة من الأوامر إلا كان الشرك في بدايتها، كان الشرك كانت التوحيد في بدايتها، أو جاءت النواهي جاءت الشرك في أولها، فقد ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانوا جملة من النواهي إلى أن قال لا تجعل مع الله إلها آخر الشرك بدأ بالأمر بالتوحيد ختمها بالنهي عن الشرك وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وصينا جملة من الوصايا الكثيرة بدأها بالتوحيد لا أنبيكم بأكبر الكبائر بلا الإشراك بالله إلى آخره فلا يأتي أوامر إلا كان توحيد على رأسها في الكتاب الصن ولا تأتي النواهي إلا كان شرك على رأسها فأعظم ما امر الله به توحيده وهو حقه تبارك وتعالى فلا حق يتقدم عليه وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو الظلم وهو الظلم ليس ظلما لله إنما ظلم لأنفسنا ليس ظلما لله لأن الله يقول وما ظلمونه ولكن ظلموا أنفسهم ولكن كان أنفسهم يظلمون والشرك تفسيره بالظلم من باب أنه وضع للشيء في غير موضعه لأن علماء اللغة يقولون من معاني الظلم وضع الشيء في غير موضعه وضع الشيء في غير موضعه فمن وضع العبادة في غير موضعها فقد ظلم فقد ظلم لذلك لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم له معنى عام الظلم له معنى عام وهو ظلم الإنسان لنفسه بهذه الأخطاء والذنوب والمخالفات وإن لم تكن شركا وإن لم تكن شركة فالإنسان باقترافه للذنوب والخطايا ظلم نفسه ويؤذي نفسه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه فهو يؤذي نفسه بهذه الذنوب والمعاصي فالصحابة لما سمعوا هذه الآية ظنوا أنها تختص بمن لم يقترف خطأا فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه من يتحصل على هذا الفضل انظر إلى حرص الصحابة انظر إلى حرص الصحابة لا تأتي آية إلا ويحاولون أن يجعلوا أن يجعلوها ميزان، أن يزنو أفعالهم وأحوالهم على هذه الآية، أن يزنو أحوالهم. فلما نزلت هذه الآية وجدوها صعب. <تصفيق> لما فهموا أن الظلم بالمعنى العام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم متدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم صعب كيف؟ يا رسول الله من مننا لم يظلم نفسه؟ فقال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا مولاي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا الآية عن الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك آمنوا إيمانا خالصا نقيا صافيا سلموا فيه أو سلموا توحيدهم من الشرك كبيره وصغيره والإنسان إنما يحقق التوحيد ويكمله بتنقية عمله من الشرك كبيره وصغيره لذلك لا تعجب عندما تسمع أن حسنة التوحيد تمحو كل السيئات وأن رجل يأتي يوم القيامة ببطاقة فيها لا إله إلا الله توضع على كفة ميزان كفته الأخرى ثقيلة بتسعة وتسعين سجل كل سجل ما دل بصر فلما توضع فيها كلمة لا إله إلا تطيش. يعني من ثقل البطاقة تنزل بقوة كفة الميزان لنطيل ميزان الأخ من ثقل هذه الكلمة تفوقت هذه البطاقة على تلك السجلات. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا وشيء نكرى في سياق النهي كما ذكرنا أمس فتشمل الصغير والكبير هذا فضل عظيم ناله من خلص عمله من الشرك كبيره والصغير البقية الدقائق على ذن العشاء نكتفي عند هذا القدر حتى يدرك من أراد أن يدرك مسجده أسأل الله التفقيق السداد هذا يقول هل الذي يشكك في وجود الله؟ يلزم بالتوحيد اولا أو بالتفكر والنظر ثم الإيمان وبعد ذلك التوحيد هذا حسب الحال يعني هذا حسب الحال لأن النصوص في الكتاب والسنة جاءت بالنظر والتأمل كما سئتينا في مخلوقات الله تبارك وتعالى لأن الإيمان بوجوده أمر فضري فمن كان عنده خلل فضري فربما يحتاج إلى أن يفتح عينه مصاب العام في عينه في قلبه يصاب لا يحتاج إلى أن من يدله على حقيقه هو عنها أعمى فعنده خل الفطري لكن عامة الناس حتى المشركين يعني الفطرة تدل على وجود الله وتعالى فلننتقل معهم إلى التوحيد الإيمان نعم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله